وكره سجود شكر سجود شكر هو السجود عند نعمة متجددة فإذا سمع المرء فإذا سمع المرء نعمة تخصه أو تعنه أو فرجة عنه كربة أو فرجة كربة عن المسلمين بشكل عام فإنه يخر ساجدا لله تبارك وتعالى هذا السجود عند مالك لا يشرع يكرر وعند جماعة من العلماء يستحب يستحب والذين قالوا باستحبابه استدلوا بحديث أبي بكرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله الحديث صحيحاً أخرجه الخمسة إلا النساء وبحديث عز الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال السجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطال السجود ثم نرفع رأسه وقال أتاني جبريل فبشرني فسجدت لله شكرا الحديث وأخرجه أحمد وصححه العكم وبحديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند البيهقي وأصله في البخاري قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن فذكر الحديث وقال فكتب وكتب بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا لله شكرا على ذلك فهذه الأحاديث تدل على استحباب سجود الشكر والمالكيون قالوا إن في سجود الشكر مشقة لأن النعم التي تتجدد لا تحصى والمكاره التي تدرأ لا تحصى أمام وخالف المرء من لطفة ربه كوالئ تنفي عنه ما كان يحذر ترشل ما يتقى فتخافه وما لا ترى مما يقله أكثر والصحيح هو مذهب جماهير العلماء. وهو أنه يستحب في النعم المتجددة عامة كانت أو خاصة سواء كانت نعما دينية أو نعما دنيوية مباحة وصفته أن يسجد بلا إحرام ولا طهارة لا تشترط فيه الطهارة فإنما يخره ساجدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمد الله بما تيسر من الحمد سجدة واحد سجدة واحد وهل هل في فرق بين السجود تلاو له خصوصه لا سورتي لا اا لم يقل أحد بكراهته ولا بعدم مشروعيته وإنما آآ آآ هناك من قال باستحبابه وهناك من قال بوجوبه فأو يقول بوجوبه وجمهور العلماء جمهور العلماء يقولون باستحبابه جمهور العلماء يقولون باستحبابه وسجود الشلاوة جمهور العلماء يشترطون له الطهار وجماعة من العلماء لا تشترط له الطهار و سجود التلاوه يكون في الصلاه سابن عصرت يقع هنا في ويقع في النهله تمرر لسان بسبب السجد هو الشكر لا يكون في الصلاه يكون في الصلاه وبخارج الصلاه يكون خارج للخفاض وتكبير للقيام بلا سلام على الصحيح وبعض العلماء قال كالشافعي قال بتكبيرة للحرام أولا ثم تكبيرة للخفاض للخفض ثم تكبيرة الرفع، وبعض العلماء قال بالتشهد بعد التكبيرة الرزع ثم السلام وبعض العلماء قال بالسلام كأحمد بن الحمد. أو, أو زلزلة الزلزلة كذلك لا يستشد لها وإنما تستحب لها الصلاة يكره لها السجود لأنه لم يشعر لها اتفاقا السجود لم يشعر لزلزلة اتفاقا وإنما الزلزلة من الآيات والآيات يصلى لها كصلاة الكسوف والخسوف وهو هنا يريد أن يقول إنها أنها يقرأ يقرأ لها السجود ولكن تندب لها الصلاة ولكن تندب لها الصلاة الززلة لأنها من الآيات نعم نعم بها بمسجدين ويجهرون بها بمسجد ويقرأه كذلك جهار بالقراءة بمسجد جهار بالقراءة بها هنا عائد على القراء و ويقرأ جار بالقراءة في مسجد خوفاً من التخليط على المصلين خوفاً من التشويش على المصلين. شيخنا الضمير يعود على قراءة على قراءة لا لا على القراءة مطلقا في الحين. وقراءة بالتلحين هذا ما بعده يعود على القلاءة كلها القلاءة بالتلحين فإذا كان التلحين يخرج القرآن عن المدود الطبيعية وعن الأداء الصحيح فهو حرام وإذا كان لا يخرجه عن ذلك فهو مكروه كجماعة وجلوس لها كجماعة كقلاءة جماعة للقران بصوت واحد يقرؤون في وقت واحد يقرؤون الآية دفعة واحدة كما يفعل بعض الناس فهذا أيضا يكره لأنه يؤدي إلى فساد بعض الآيات يؤدي إلى عدم السماع الصحيح لبعض الآيات وأدى إلى إلى أن إلى أن المخطئ في القرآن لا ينتبه له لأنهم لأن صوته ربما يخفى أذناء الأصوات لذلك إذ يكره يكره تكره القراءة جماعيا قراءة القرآن جماعيا تكره نعم وإنما ينبغي التناوب فإذا كانت جماعة معينة تريد أن تقرأ القرآن ينبغي لها أن تتناوب عند يقطع مثلاً أحدها ثم يستمعون له ويقطع الثاني ويستمعون له وهكذا حتى لو كل شيخ لب بالقواعد يعني يعني يقرأون الآيات يعني يشكلون طيب لا لا يقطعون إذا, إذا, إذا كانت آية إذا كانت إذا كانت ما إذا كانت هناك مقاطع مقاطع من القرآن قصيرة مثل الآيات القصيرة وكان هذا في مقام تدريبي النش على التجويد فذلك يسوق فيه ما لا يسوق في غيره إذا كان إذا كنت تدرب نشًا على التجويد وتعطيهم مثلا آيات قصيرة وهم على مستوى واحد من القدرة على الأداء والإخراج فهذا يختفروا فيه ما لا يختفروا في غيره نعم لأن هي كأجمع أشياء بعضهم ينطق نصف كلمة والآخر يكمله لا لا ذلك لا يجوز التناقض أما قراءة البعض لجزء من الكلمة ويكمل البعض الآخر الكلمة فهذا لا يجوز بالإجماع على حرام هو أشياء يعني مؤسفة نفس هذا حرام وهذه مد مد نداء والآخر يكمله يتلطعونه يتسلقون بالله حافظ رح تعالى يعني ذلك لا يجوز، ذلك لا يجوز، نعم، نعم. كجماعة وجلوس لها، وجلوس لها، وجلوس ل ل ل ل ل ل يقرأ آية السجدة ليسجد فلو جلس اللي للعبادي أوجلس للتعبد أوجلس لقراءة القرآن ومر بالسجدة، لكن أن يخصصها هي فقط بجروس ويجلس من أجل فقط أن يسلا خاصة، فهذا فيه كراهته. في إحنا هل... إحنا مصطلح كراه تنزيه ولا يعني؟ تنزيه كراه تنزيه. معرات زيد لو فعله لا, لا يذم وجلوس لها لا لتعليم لا لتعليم معناها لا يكره ان يجلس لها لا ليعلم ولا ليتعلم ولا ليتعرب ولا ليتعبد إنما بمجرد ان يسجد سجود التلاوة فهذا لم لم لم يصح على أحدا من السلف أنه جلس لها خاصة. نعم. وأقيم القارئ في المسجد يوم خميس أو غيره. وأقيم القارئ في المسجد. القارئ في المسجد بصوت عالٍ ربما شوش على الناس خلط عليهم إذا لم يكن. الباني المسجد من شطه أن يقرأ فيه ذلك القارئ فإنه يقام أن يؤمر بالقيام إما أن يقرأ سرا وإما أن يقوم فيقرأ جارا في مكان آخر وهذا مختلف فيه هذا الذي يدى إليه ابن قاسم في هذه الرواية أنه بكره ولكن عند جماعة من علماء أنه يشوس لأن المسجد النبوي كانت كانت كانت سعوا فيه القراءات المختلفة كذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر وفي زمن عمر نعم والصحيح وأنها لا تقرأ صحيح أن القراءات في المسجد لا تقرأ يعني القارئ يجلس في المسجد ويقرأ القارئ وجوزره أي سلم السياق ولو لم يسترطع ولو لم يكن ذلك من شرط الواقع أو قيم القارئ في المسجد يوم خميس أو غيره يوم خميس أو غيره بناها إذا تعود قيل محله أمره بالقيام إذا كان اعتاد يوما معينا للقراءة بصوت عالٍ فهذا فيه فيه فيه في فيه شبهة البدعة في فيه ريحة البدعة وبالتالي يقاوم الأزالي قيل ما حل له ذلك حل الأمر به بالقيام يوم يوم يقام ما له يمر بالقيام وما بأن ينصره يمر بأن ينصره على هذي المخالفة يوم الخروج الماع بالخروج نعم يوم خميس أوله وفي كره قراءة الجماعة على الواحد روايته وفي كره قراءة الجماعة من أماكن مختلفة من القرآن على الواحد على المعلم الواحد من المعلم الواحد أن يقرأ عليه طلابه الذين يطلبون القرآن ويقرأ أحدهم من سورة البقرة ويقرأ الآخر من سورة الحج والثالث من سورة الطهى في وقت واحد فهذا في كراهته خلاف لأنه ربما لا يتمكن من السماع جميع واجتماع لدعاء يوم عرفه واجتماع لدعاء يوم عرفه إذا, حاكوا إذا كانوا يريدون به محاكاة الحج. إذا يوم عرفه يريدون أن يحاكو المجتمعين في عرفه هل غير الحجاجي غير الاجتماع وغير الحجاجي يوم عرفه محاكات للحجاج الحجاج في عرفه يكره لأنه لم يرد على السلفي وإنما يسمعوا ذلك محاكات الحجاج وإنما اللي يتعاون على الخير فلا حرج في ذلك. واجتماع الدعاءين ومعارفة ومجاوزة السجدة للمتطهر. ومجاوزة السجدة للمتطهر. مجاوزةها أي سجدة المتطهر إذا تجاوز السجدة دون أن يسجد فقد فعل مكروه. هو يجوز له ذلك. لكن مع الكراهات ودليل الجواز حديث عمر رضي الله عنه عند البخاري قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجدة فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إذن عليه وفي رواية الموضة إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا النشأ هذا دليل على أنها ليست واجبة وعلى وهم هذا جمهور العلماء ولكن آآ آآ تركها نكرو ومجاوزتها لمتطهير وقت جواز وإلا لمتطهر. أما غير المتطهر فلا يكره له مجاوزتها وفي غير وقت جواز النفلي لأنها عند الذين قالوا بأنها صلاة قالوا بأنها صلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة فكذلك لا تسد في اوقات النهي إذا كان هذا الوقت من عقاة النهي أو كان هو غير متطهر فلا تقعه لهم جاوزتها وقت جواز وإلا فهل يجاوز محلها أو آية تأوينها نعم إذن إذا كان متطهرا والوقت وقت والوقت وقت وقت جواز فيستحب له ويسن ان يسجد ولا, ولا يجاوز محل سجد واذا كان الوقت وقت نهي او كان غير متطهر فانه يجاوزها وهل يندب له ان يجاوز الايه او الكلمه فقط محل تأويل. تأويلان. تأويلان. إلا حلقة تويلان هذه شيء تويلان، فإن فهل يجاوز محلها والآية تويلان واقتسار عنها وأمل بالكلمة والآية نعم واقتسار عليها وكرها اقتصار عليها أن يقتصر عليها أن يقرأ فقط الآية ليسجد 37 اتصار نوره اووله هذا اللي في المدونه في المدونة قالت وكوريها عليها معناها شارح المدونه فهم مختلفه بعضهم قال الايه و بعضهم قال الكلمه على قال نعم، معنى هذا الذين قالوا بالكلمة لا كرهات عنه في الايه نعم. نعم، قال وهو الاشبه قال قال المازري قولوا للمازري قال المازري وهو الأشبه أي أن الاقتصار على على الكلمة هو المكروه. و هو, هو قال وأول بالكلمة والآية هو الأشبه جوهر صاروا على الآية وهو الأشبه قال وهو الأشبه جوهر مازري مازري قال إن الأشبه في تأويل المدونة أن يكون المقصود في الآية أن اختصار على كراش الآية نعم وتعمدو هذه فريضة أو خطبة وتعمدها تعمد السجدة بالفريضة والخطبة مكروه عند المالكين وليس مكروها عند جماعة من العلماء ويشهد لهم حديث السلامة بن الأكوة رضي الله عند الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بإجلامه السجدة صبيعة ومجموعة وأهلتي على الإنسان كان يداوم هذا وهذا واضح فيه أن هو تعمد السجدة وتعمده هذه فريضة أو خطبة ف الصحيح أن تعمدها بالفريضة لا يكره إماهبة من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نفيل مطلق وتعمدها وكذلك تعمدها هذا الخطبة يكرهه، يكرهه. نعم، مع أنه ثبت على عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها الخطبة، نعم. فهمة. لا نفل مطلقاً، لا نفل مطلقاً. أما النفل سواء كان راتبه أو نفلنا. من سواء كان من السنن التي طلب فيها الجماعة أو من الرواتب التي تكون بعد الفرائض أو من النفذ المطلق تعمدها في النفذ يجود وإن قرأها في فرض لا خطبة وإن قرأها في فرض في إن قرأها في فرض لا خطبة إذن ما أكمل كلام وَجَهَرَ إِمَامُ السِّرِّيَّةِ نعم و... وقرأها, ف... وقرأها في زرد وإن قرأها في فرض وإن قرأها في فرض لا خطبة لا خطبة نعم قل لقالك شو بل قبل ذلك قال وهو الأشبه وتعمدها بفريضة أو خطبة لا لفر مطلقا وان قرأها في فرض لا خطبة على كل إذا قرأها في الفرض للخطبة يسجد هذا يسجد ما زالت سيئتنا بها في مستقبل وجهر إمام السرية وإلا التبعى ومجاوزها بيسير يسجد يسجد ما زالت إذن المهم أن إن قرأها بفرض مع أنه يكره له ابتداء أن يتعمدها في الفرض لكن إذا قرأها في الفرض يسجد يسجد هو يسجد وجوش يسجد نعم جواب شر إن قرأها في فردين يسجد لا خطبة نعم أيه وإن قرأها في فردين ووجه يسجد لا خطبة أما إذا قرأها في الخطبة فلا يسجد في عند مالخي أما أو جماعة قالت يسجد وإن شاء قال ابن حجر ونقل ما قال في ذلك الشبه الإجماعي أنه إن شاء تجد على المنبر إذا كان المنبر واسع وضاري وإلا تراجع قليلا حتى يسجد ولا خطبة إذا قال تكره لا لا لا لا لا لا, لا له أن يسدها في الخطبة ثم قال ثم قال, لا. فما قال في فرضين لا خطبتين وجهر إمام السرية. وجهر إمام السرية. الإمام إذا كان يقرأ بآيات فيها السجدة في الصلوات السرية إذا وصل إلى محل السجدة يرفع صوته بالآية لينبه الناس على أنه سيسجد. ثم يسجد. هذا إذا قرأ في الفرد. إذا قرأه الفريق أو في النوافل إذا كانت نافلة جماعي إذا كانت من النوافل التي اجتمعوا لها ككتراع ويا الحيوس ما صحيح لكن كمثلا كمثلنا كنوافل مثلا <تصفيق> كالكسوه مهلا تصوه الشمس يقوم عندما يقع بستر او ك... أو كقيام ليلي مهلا جماعي لا. لا. نعم عندما يشير آية سجدة يرفع صوته، نعم رفع صوته، وإلا, وإلا بأن لم يرفع صوته وثجد دون رفع الصوت على كل نتبع تبعه في السجود لا. يتبع على كل على أن يتبعه في السجود والتنبيه بالآية فقه شميل جدا من الفقه المالكي لأن لأن لأن الإمام إذا كان يقرأ في السرية ونحط فجأة ربما يظن المأمور أنه نسي أو ما يظن أنه نسي الركوع فيسبح له ربما لا يتبعه ربما لا يتبعه لأنه يظن أنه تجاوز الرقوع نعم وإن التبع ومجاوزها بيسير يسجد ومجاوزها بيسير كالآية والآيتين يسجد ولا يرجع لمحلها وأما إذا جاوزها بأكثر من آيتين فإنه يعيدها ليسجد يعيد محلها ليسجد مم. وبكثير يعيدها بالفرض. يعيدها وبكثير بكثير يعيدها سواء كان ذلك بالفرض أو بالنفي. يعني شئ واجب ولا؟ هي كلها, سنة. كلها فيها واجب وبكثير بالفرض ولم ينحل. ويعيدها بالفرض ولم ينحل. يعيدها بالفرض. إذا كان لم ينحني للركوع أما إذا كان أما إذا كان انحنى للركوع فإنه لا يعيدها بالفعل لأنه لا يعيدها في الركعة الثانية لأنه لا يتعمد قراءتها لا يتعم لا يتعمد قراءتها في الفرض فإذا تجاوزها بكثير وكان لم ينحني للركوع يعيد محلها من القلاءة ويسجد فإذا انحنال الركوع فاتت في الفريط فاتت وبالنفل في ثانيته وبالنفل إذا انحنال الركوع في النفل لا يرجع لا يرجع عن الركوع يركع لكنه يعيد قراءة الآيات التي تُسجَد في, في الركعة الثانية لليسود، يقضيها. يعيدها بالفرض ولم يلحني، وبالنفل في ثانية. وبالنفل يعيد يعيد وبالنفل يقضي يعيدها، لكن إذا حنا إذا حنا يعيد هذه الثانية. إذا غرّقعة الثانية. ليس مثل الفرد إذا الحنة إذا الحنة فاتت تفوت بالكليتي. في النفل. لا في الركعة الثانية يعيد ق يعيد قراءة الآيات التي في فيها السجدة في الركعة الثانية. نعم. ففي فعلها قبل الفاتحة قولان. فإذا قلنا إنه يعيدها في الركعة الثانية. لكن أي يعيدها قبل الفاتحة؟ أو بعد الفاتحة فيه قولان إعادةها بعد الفاتحة اتفاقا تصح وأما إعادةها بأن يقرأ الآيات قبل الفاتحة فهذا الذي فيه خلاف نعم ففيه عليه قبل الفاتحة قولان وإن قصدها فركعته يعتد بي وإن قصدها قصد السجدة كان ينوي أن ينحط للسجود فانحط للركوع عقد الركوع واتدبي به هذا الركوع الركوع صحيح وإن كان غير مقصود وإن كان غير مقصود بالآخر نعم إن كل سخن وإن كان وإن قصدها فركع سهون اتدبي ولا اتدبي اه اتدبي الركوع اتدبي الركوع أنا هذا الركوع في نعم ولا سهوة بخلاف تكريرها ولا سهوة يعني أنه لا يسجد للسهو لأنه لم يزيد شيئا إنما كانت عنده نية الانحطاط إلى السجود ولم يحط إلى السجود السجود، وإنما حط إلى الركوع فهو ركوعه صحيح ولا زيادة في صلاته وبالتالي لا سجود صلاته تتم ولا سجود فيها. ولا سهوة بخلاف تكريرها ولا سهل أنا لا, لا سجود السهول في خلال تكريرها إذا كررها يا كرر السجود لها سهول يسجد للسهول السجود لذلك الزيادة إذا سجد مرتين سهول فإنه يسجد تلك الزيادة هي ليس في إلا سجد واحدة لا ليس في إلا سجد واحد سجود التلوة سجود التلوة سجد واحد بالاتفاق بالاتفاق كذلك السجود قبلها السجود قبلها ثم السجود عند محلها تسجد بهذه الزياد إذا سجدت قبلها ولم تسجدها هي أو سجدت قبلها وسجدت عند محلها فإنك زدت في الصورة وتسجد وتجد لزيئة نعم نعم أو سجود من قبلها سهول سهولها نعم سهولها كله سهول لو تعمدت سجدة في الفريضة لا بطلة نعم نعم قال وأصل المذهب تكريرها وأصل المذهب تكريرها لغير المتعلي أصل المذهب أنها تكرر، تكرر. فناء لو أنك تقرأ الآن آيات للتعبد في النافلة، ففي كل ركعة تكرر هذه الآيات، تكرر السجود كذلك. قال، ليه هو اللي هو ناسين؟ هذا رأي الناسين. قالوا أصل مذابك لي يعني. كلما كرر الآية يكرر السجدة نعم كلما كرر محل السجدة يكرر السجدة شبب السجدة اللي هو الآيات التي في السجدة إن كرر حزبا إن كرر حزبا معناها إذا كان يكرر حزبا معناها وردا معينا ورد معين عنده من القرآن يصلي به أو يقاؤه غير مصلي فيكرره كلما مر بالسجدة يسر إلا المعلم والمتعلم فأول مرة. إلا المعلم والمتعلم أما المعلم والمتعلم في السودان أول مرة. ولا يكرر ذلك السرود. نحن في حالة تعلم. أي نعم. حالة تعلم. ونذب لساجد, من أع... لساجد الأعرافي قراءة قبل الركوع. ونذب لساجد الأعرافي قراءة قبل الركوع. أنه أن يفتتح أن يفتتح الأنفال قبل الركوع، لأن الأصل في السجدة أن تكون في أن تكون آيات، الأصل في السجدة أن تكون أثناء التلاوة، فيندب والسجدات كلها الأخرى التي يسدها مالك هي ضمن آيات. قبلها آياته وبعدها آياته. إلا في سورة العرف فإنها هذه آخر سور فآخر سور. فين فينبغي أن يفتتح الأنفال قبل أن يسجد مستحب له ذلك. يعني يمر يتجاوز يعني يقرأوا آية السجدة ثم يفتتح الأنفال ذلك بعد ذلك يسند. بعد ذلك يسند. إلا ينبغي ألا أن, أن يفصل بين الركوع والسجود التلاوة بقراءة. نعم. ونضيف لساجد العارف قراءة قبل الركوع. مم. قبل الركوع. فيفصل بين الركوع والسجود التلاوة بقراءة. فلا يذهب من السجود إلى الركوع مباشرة. نعم. يعني هو م ملاك ما يختمن ال ال ال يسجد يسجد ثم يقوم ما يقوم ويقرأ بعض الأنفال ثم يركع لا وإذا فعل يعني إنه قام ثم ركع لا شيء فلاشو صحيح لكنه لكنه فاته المستحب فاته المستحب هذا يستحب فقط وشخنا ورب ما يوقع وحتى الذين لا يرونه في مشكلة صحيح لا يخاف يعتقد انه سجن يرفع من سجوده صحيح صحيح وكان هنا يعني تسير من إشكال. نعم ووجب ان يسجد الاراف قراءه قبل ركوعه ولا يكفي عنها ركوعه ولا يكفي عن السجده ركوع وقال ابو حنيفه لا يكفي عنها لو حطها بقصد الركوع والسجدة فلا يغني ذلك عن السجدة. وعند أبي حنيفة أنه الأنيان، أنه لو صادف في سجدة الركوع يغني عن. يغني الركوع عن السجدة. عن الركوع عن السجدة. لا. عند أبي حنيفة. وعند غريه؟ لا. عند مالك لا. عند ولنف نعم. نعم. في يكفي عنها ركوع وإن تركا وقصدا مصحوا كله. وإن تركا وقصد الركوع. عندما حل السجدة صح ذلك الركوع وفعل مكروه وسهون اعتد به عند مالك لابن القاسم وسهون به عند مالك <تصفيق> هو إذا, إذا ركع إذا لم يقصد الركوع وانما ركع عشره فيرتد بهذا الركوع قلنا في السابق انه به لكن وصل لنا هنا قال انه اعتذ به عند مالك لدى القاسم يكون, طريقا إلى السجود. يكون <تصفيق> يسجد وان به ان اطمئن جربو جربو ان على الركوع لا يعتد به, به هو يذهب إلى لكن إذا به قبل ان ينتبه فيه سوؤو النبي نعم فيه سوؤو إنك فصل نعم فصل ندي بالنفل وتأكد بعد معلمين كم علم وقبلهات بلا حد نعم هنا سيتكلم عن النفل المطلق ويتكلموا عن بعض السنن المؤكدة سواء كانت صننًا جماعية أو صننًا فردية، سواء كانت صنًا مقيدة بالصيوات الفرائض ام صن أم صنن مطلقة، والأصل في ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كع وسدو وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفجعون ولا قد نعلم وقالوا تبارك وتعالى ولا قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح لحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى ياتيك اليقين وقول الله تبارك وتعالى خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب النبي إذا لم يدل دليل على أنه خاص به خطاب للأمة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو نقصنه قليلا او زد عليه بركة القرآن تحصيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وضعا وعاق ومقيلا ان لك في النهار سبحا طويلا وقل اسم ربك وتبت اليه تبجيلا وقال لهم انك تقوم ادنام من ذيول هذين ونصفه وذرهه باقيه من الذين اعطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن وقالوا تبارك وتعالى من الليل فتهجد به هنا لك عسى ان يبعثك ربك مقام محمودا ويرى من الايات ومن الاحاديث حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال او غير ذلك قلت فقلت هو لك قال فأعني على نفسك بكثره السجود والحديث رواه مسلم وحديث ام حبيبه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اذنتي عشرة ركعة في يوم وليلة نصلى اثنتين عشرة ركعة في يوم وليلة نصلى اثنتين عشرة ركعة في يوم وليلة بني لهو بيهن بيت في الجنة والحديث رواه مسلم وللترمذي نحوه وزاد اربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح واخرج الخمسه عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تبارك وتعالى على النار وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه عند ابي داود وأحمد والترمذي وحسنه وصححه خزيم قال قال ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله ان صلى أربعا قبل العصر. الله صلى قبل العصر. حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت قال رسول قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل. أشدد عاهدا منه على ركعتي الفجر وفي رواية لمسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها حديث ابن عمر رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مهناء, مهناء فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى وغيرها من الحديث التي ترغب في الصلاة نعم قال فصلوا ببالفلوم سأكد مدام غيره فاصلون نذيب نفله. نفله النفل بالصلاة يعني, صلاة يعني الصلاة النفل المطلق معناها الصلاة التي لم تقيد بشيء معين مطلق الصلاة آه آه النفل المطلق ومستحب سنة تطوع ردفة الندب وقوم نوع فالمستحب من نبي سنة ولم يدمه والمدام سنة ثم التطوع لما أشياءه شخص من العراب يبتدأ إن قابل المطلق قابل التطوع لأن هذا مستحب ومرغب فيه إنك لن تسجد لله سجدة اللّه رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة كما في الحديث المُسلّح. ونذب النفل نفل مطلق من ولا منها عنه إلا في أوقات النهي بعد العصر حتى تعرّب الشمس وبعد الصبح بعد الصلاة بعد طلوع الفجر حتى حتى ت... بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس نعم وعندما تعتد الشمس في كبير السماء حتى تزول نعم وتأكد بعد المغربين. وتأكد بعد المغربين. تأكد بعد مغرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على الركعتين بعد المغرب. فتسمى راتبة أو تسمى راتبة المغرب. تأكد بعد المغربين. وأصل في ذلك حديث ابن عمر عند الشيخين. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته متفق عليه وفي رواية لهما للشيخين وركعتين بعد الجمعاتي في بيته وفي رواية مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلعت فجره لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين نعم وتؤكد بعد المغربين كظهرين وقبلها كظهرين ذلك قبل الظهر وبعد الظهر كظهرين معناها كبعد الظهر. بعد المغربين كظهرين معناها كبعد وقبل كعصر بلا حد كذلك تأكد قبل العصر شبه على قبل قبل العصر كعصر شبهها على قبل الظهر على قبل الظهور وكظهور على بعد المغرب على بعد بعد و حد عند أنه لا حد له مثلا ما العصر ما ولكن الأفضل عندهم الأفضل عندهم أربع خمس وعرضه عن بعده واربعه العصر و بعد غد 60 بعض روايات ابي داود حديث ابي داود نعم والضحى وسر به لها والضحى كذلك يستحب الضحى وقالت عائشة في في حديث مالك عند الموطة في عدل مالك في الموطة لو نشر لي أبوي لو نشر لي أبوايا ما تركتها ما تركت تسبيحة الضحى كانت تحاره وإني لأسبحها وفي بعض الرجالة قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبحها قد لكنها مخمول على علم عائشة صلى والضحاء وسر به, وجه والضحاء وسر به بالنفل نهارا وجه نهارا يندب أن يسر في نهارا ولو جهارا بالنفل اختلف هل على هل فعل مكروه أو لا؟ إذا في بالنفل في النهار وإذا أسر في الليل فلا كراهة قضا ولكن يندب أن يجار به أن يجار في السر أن يجار في صلوات الليل في النفل ويندب أن يسر في صلوات النهار في النفل وجعولنا وتأكد بيتل وتحية مسجدين. وتأكد ويتأكد النفل بيتل. عناه الوتر نافلة مؤكدة نافلة أشد تأكيدا سنة سنة أكد أشد تأكيدا من من غواتب. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركها وحظ عليها وادي ااا في مثلاً في حديث من عمر جعلوا عند الشيخين جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترى بترى أوترو قبل أن تصبحوا والوتر حق على كل مسلم أو حق هذه قوية هما إن الله زادكم صلاة هي الوتر وهذا الحديث اعتمده أبو حنيفة في إيجاب الوتر وحنيفة عنده أن الوتر واجب نعم وتأكد من وتره وتحية المسجد وتحية مسجده كذلك مما يندب تعية المسجد تندب كذلك تحية المسجد لحديثه عند الشيخين وهي عند أهل الظاهر واجبه عند الجمهور انها تسن فقط والدليل حديث ابي هريره عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قال وتأكد بوثن متحية مسجد وتأكد بوثن متحية مسجد نعم نعم مؤكد نعم شيخنا لا هي في أوقات هي في, في, أوقات في أوقات نسبة للمالكيين إنما يحيي المسجد في اوقات جواز النفلي وفي اوقات النهي عن نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العليم له استبدالها بهذه باذ باقهاء الصالحات في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحيح اخرجه هو بعض أصحاب السنة الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله احد الصحابة فقال فسأله عما يقرأ في صلاته و عجز عجز قراءه القرآن قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كان هذا يقولها إلى عجز عن قراءة القرآن في الصلاة، فكأنه إذا عجز عن ق عجز عن قراءة في الصلاة يقول ما يقال في الصلاة. من باب ما أمرتكم به فتكونوا مستطاعين. هو شيخنا ولأنه يعني. ولأن عجز من ناحية حكوميتي. من ناحية حكومية. عجز من ناحية حكومية. ولأنها يشملها. لفوض التسبيح التسبيح يقال للصلاة وتقال لي هذه الألفة التسبيح يطلق على انواع التسبيح ويطلق على الصلاة يعني ماذا إذا كان يعني التسبيح يجزي وعن الكراه فشن باب أولئك يجزي عن عن الصلاة كلها أولئك لا لا ليسن باب أولئك لا لكن إذا كانت التسبيح يجزع عن قراءته الصلاة فهو جزء من الصلاة فإذا كان جزء من الصلاة وكنت لا تستطيع أن تأتي إلا بهذا الجزء فما لا يدرك جلوه كله لا يترك جلوه ما أمرتكم به وكذلك إذا كان التسبيح لفظ شامل للصلاة ودين وللأذكار فإنك في الوقت الذي لا تستطيع فيه الصلاة تنتقل الى الإذكار. نعم. <مه> شيخنا ما هذا العاجز عن عن القراءة في بعض الناس محتلفة حمي. لا إنس. الله يكرم. في كل ركعة. في كل ركعة. كل ركعة. يعني يقوم بكل أركان الصلاة لكن مر مر القراءة يذكر الله. <مه> يأخذ ذكر استطاع أن ينطقه لأن بعض بعضهم الحين يتركون الصلاة عليه وسهل الله ويتعذرهم أنه لا يعرف الكلام ولا شيء. يذكر يعرف العيلة لا يعرف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على النبي أي شيء يعرفه من الذكر يذكره هنا الصلاة سبحان الله نعم وتأكد بوتن وتحية مسجدين وجهاز ترك فتأكد بوتر وتحية مسجد وجاز ترك مارد وجاز للمارد الذي يمر بالمسجد دون أن يأتي للمكسجه جاز له أن يترك تحية المسجد جاز له أن يترك تحية المسجد مع أنه إذا فعلها له الفضل ولكن لو ترك إذا كان لن لن يكون في المسجد وإنما هو من مرّ بالمسجد له مهمة مثلاً في شخص معين وكله شخص معين في المسجد ولكنه مرنجس لا تطلبون التحية ومن نشر الخطيب شيء الخطيب كذلك في السنة ذي أن يصعد إلى المنبر عند وقت الخطبة فلا يكون هناك وقت للتحية هذا الأصله إذا جلس قبل الصلاة إذا جاء أن يجلس يحيي مجلس إذا جاء أن يجلس لكن إذا جاء أن يصعد المنبر لا تلومه بالتحدي لو جلس جلوس خفيف يعني إذا جاء أن يجلس مجرد أنه يجيء ليجلس فهو فهو مخاطب بالتحدي إما أن يصعد مباشرة أو يحيي مجلس وإذا أراد أن يجلس بدون يحيي نعم نعم في حال إذا أراد أن بس أني يشرب الماء قبل ان يرتقي من يرتقي من ويشرب الماء هذا هذا شيء إذا كان لا يريد أن يحير أو يشرب واقع. أو يشرب واقع. وتأدث بفردين. نعم. وجازت كومارين وتأدث بفردين. وتتأدى تحية المسجد بالفريضة إذا وجدت الإمام وقد شرع في الفريضة فإنك تنوي تحية المسجد بدخولك في الفريضة تنوي تحية المسجد وأنك بإقامتك لفرض الله لهذا الفرض تحيي كذلك المسجد فهي تحية المسجد وأنه في <تصفيق> مثلا إذا كان عليه قات قاتل خجل أي يجوز أن تجمع بينها وبين الحياة بس في نية أي نعم, نعم وتصل ركعتين فقط ونسيت كره نعم وتأدب في يقولون إنه ليس كتاب سؤال سبحانه <تصفيق> هو يتوقع سؤال طيب صحيح وتأدب في وبدؤون بها وبدؤم بها وتأدب بها بمسلِد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم. ووبدون بها بمسلِد المدينة قبل السلام عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بمسلِد المدينة إذا جاء الإنسان يبدأ بتحية المسجد قبل أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وبدون بها بمسلِد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم وإيقاع نفْل به بمصلَه. بإيقاع و... نذر به بمصلى يندب للمتنفلي بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتنفل في المصلى الذي كان يصلي به النبي صلى, النبي صلى الله عليه وسلم ليس له محراء وإنما له مصلى فهذا المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس به يصلي يندب المتنفلي ان يتنفل فيه تبركا بمكان النبي صلى الله عليه وسلم نفل به بمصلاه و نفل به بمصلاه صلى الله عليه وسلم والفرض بالصف الأول والفرض ويندب له الفرض الشيخ ويندب ايقاع الفرض الفرض والفرض <تصفيق> و... والله ويندب الفرض لاك على اذا قال... يشوز الفرض على على على حرز على حرز علي ويندب الفرض <تصفيق> <تصفيق> ويندب الفرض بالصف الأول معناها يندبو المفترض أن يفترض بالصف الأول وفيه حديث الشيخين لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ولم يجدوا إلا يستهموا عليه السهام صف الأول مرابط لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله حديث علي النبوس خير صفو الرجال أولها وأخر صوفن وأخر النساء آخرها حتى وإن وإن طالص وإن طالص وإن طالص إننا شيخ بعضهم يتقصد أن يأتي خلف الإمام حتى لا. وإن لم يتم الصف الأول لا لا الصف الأول أفضل على كل حتى لي درجت مو على اذهب لا لا لا الصف الأول أفضل وإن طال صف الأول أفضل وإن طال نا والاقامنا فيه بمصلى الله صلى الله عليه وسلم الفرض بالصف الاول وتحيه مسجد مكه والطواف وتراوله وتحيه مسجد مكه الطواف ليس هناك وا وتعييد لا لا حسا. وتحيه مسجد مكه الطواف لك خبر خطا التحيه وتعييد مسجد مكه الطواف تحيه مسجد مكه هو الطواف بالبيت لا يحيا بالصلاه ككسائر المساجد وين ما له